أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نني سَعِرَ الرَّسُولَ فَقَدَ أَطَاعَ اللَّهَ يقولون طاع، فإذا برزوا من عندك بين تطايفهم منهم غير الذي تقول. وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا أَفَلَا يَتَدَبَّرُ that Ah! Uh -oh. حدیثا أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَمْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا إلى قوم بينكم وبينهم متى كن أوجاؤكم حصر صدورهم أي قاتلوك؟ لا يكون السلام فما فما